قال الله تعالى لهم في غدوه بدر اني معكم فثبت الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بني فكانوا يقاتلون مع الصحابه في بدر يرى ان الكافر يسقط مضروبا بالسيف على راسه ولا يدرى من الذي ولدقتلهم قتلهم الملائك لأن الله قال لهم فاضربوا فوق العناق واضربوا منهم كل بل ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب فعلينا أن نؤمن بهم من علمناه بعينه آمنا به بعينه وإلا فبالاجمال وأن نؤمن بما جاء عنهم من عبادات وأعمال على وفد ما جاء في الكتاب والسنة والإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة ومن أنكرهم أو كذب فيهم أو قال إنهم لا وفد لهم أو قال إنهم هم هو الخير والشياطين والشر، الشر فقد كفر كفرا مخرجا عن الملة لأنه مكذب لله ورسوله وإجمع المسلمين واللهم وفد فآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد تقدمنا الكلام على ما يسأل الله سبحانه وتعالى في شأن الملائكة الذين يجب الإيمان بهم بل إن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان السته وقد ظل قوم غايه الضلال حيث أنكروا أن يكون هناك ملائكة والعياذ بالله وقالوا إن الملائكة عبارة عن قوى الخير وليس هناك شيء يسمى عالم الملائكة وهؤلاء إن قالوا ذلك متأولين فإن الواجب أن نبين لهم أن هذا تاويل باطل بل تحريف وإن قالوه غير متأولين فهم كفار لأنهم مكذبون لما جاء به الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة من وجود الملائكة والله سبحانه وتعالى قادر على ان يخلق عالما كاملا لا يحس به البشر عن طريق حواسهم المعتاده فها هم الجن موجودون ولا أشكال في وجودهم ومع ذلك لا تدركهم حواسنا الظاهرة كما تدرك الاشياء الظاهرة ولله تعالى في خلقه شؤون وسبق لنا ما تيسر من جهة أعمال الملائكة ووظائفهم وأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل منهم عملا يناسبه حسب ما تقتضيه حكمة الله سبحانه وتعالى أما الركن الثالث فهو الإيمان بالكتب الإيمان بالكتب وهي جمع كتاب والمراد بذلك الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على الرسل فكل رسول له كتاب كما قال تعالى الله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان وقال تعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بقصد لكن من الكتب ما لا نعلم ومنها ما نعلمه التورات وهي الكتاب الذي انزله الله على موسى معلوم والإنجيل وهو الكتاب الذي انزله الله على عيسى معلوم وصحبه إبراهيم مذكور في القرآن وزبور داود مذكور في القرآن وصرح موسى إن كانت غير التورات مذكورة في القرآن أيضا فما ذكر اسمه في القرآن وجب الإيمان به بعين باسمه وما لم يذكر فإنه يؤمن به إجمالا فنؤمن بأن الله أنزل على موسى كتابا هو التوراة وعلى عيسى كتابا هو الانجيل وعلى داود كتابا هو الزبور وعلى إبراهيم صحفا هكذا نقول ولا يعني ذلك ان ما وجد عند النصار اليوم هو الذي نزل على عيسى لأن الأناجين الموجودة في أيدي النصارى اليوم محرفة مغيرة مبدله لعب بها قساوسة النصارى فزادوا فيها ونقصوا وحرفوا ولهذا تجدها تنقسم إلى أربعة أقسام أو خمسة ومع ذلك فإن الكتاب الذي نزل على عيسى كتاب واحد لكن الله سبحانه وتعالى إنما تكفل بحفظ القرآن الكريم الذي نزل على محمد لأنه لا نبي بعده يبين للناس ما هو الصحيح وما هو المحرف أما الكتب السابقة فإنها لم لم تخلو من التحريف لأنه سيبعث أنبياء يبينون فيها الحق ويبينون فيها المحرف وهذا هو السر في أن الله تكفل بحفظ القرآن دون غيره من الكتب من أجل أن يعلم الناس حاجتهم إلى الأنبياء إذا وجدوا الكتب محرفه فتأتي الأنبياء وتبين الحق فالمهم أن نؤمن بأن الكتاب الذي نزل على النبي المعين حق من عند الله لا على أن الكتاب الذي في أيدي أتباعه اليوم هو الكتاب الذي نزل قد يكون محر بل قطعا إنه محرف ومغير ومبدع كذلك من الإيمان بالكتب أن تؤمن بأن كل خبر جاء فيها فهو حق كل خبر جاء فيها فهو حق كما أن كل خبر في القرآن فهو حق لأن الاخبار التي جاءت في الكتب التي نزلت على الأنبياء من عند الله وكل خبر من عند الله فهو حق وكذلك تؤمن بأن كل حكم فيها صحيح من عند الله فهو حق يعني لم يحرف ولم يغير فهو حق لأن جميع أحكام الله التي ألزم بها عباده كلها حق لكن هل هي بقيت إلى الآن غير محرفة؟ هذا السؤال قينا الجواب عنه عليه لأنها غير مأمونة فالمحرفة ومبدله ومغيرة ولكن هل علينا أن نعمل بالأحكام التي جاءت بها الكتب السابقة نقول أما ما قصه الله علينا من هذه الكتب فإننا نعمل به ما لم يريد شرعنا بخلاف مثال ذلك قوله تعالى عن التوراة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالأم والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن, فمن تصدق به فهو كفاره له ومن لم يحكم بما أزل الله فأولئك هم الكافرون هذه مكتوبة في التوراة ونقل الله عز وجل لنا في القرآن ولكن الله لم يقصها علينا إلا من أجل أن نعتبر ونعمل بها كما قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبره لاولي الباب وقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم هداهم فما قص الله علينا وما نقله لنا من الكتب السابقة فهو شرع لنا لأن الله لم يذكره عبثا إلا إذا ورد شرعنا بخلافه فإذا ورد شرعنا بخلافه صار ناسخا لها كما أن من الآيات الشرعيه النازلة في شرعنا ما يكون منسوخا بآيات أخرى فكذلك ما ذكر الله عن الكتب السابقة نقلا فإنه قد ينسخ بهذه الشريعة أما ما جاء في كتبهم هم فإننا لا نصدقه ولا نكذبه كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيما إذا حدثنا بني إسرائيل أن لا نصدقهم ولا نكذبهم لأننا ربما نصدقهم بباطل وربما نكذبهم بحق فنقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم ولا نصدقهم ولا نكذبهم إذا كان لم يشهد شرعنا بصحته ولا بكذبه فإن شاهد بصحته او أو بكذبه كذب. عملنا ما تقتضيه هذه الشهادة إن شهد بصحة يصدقناه وإن شهد بكذبه كذبناه ومن ذلك ما ينسب في اخبار بني اسرائيل إلى بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما ذكر عن داود أنه أعجبته امرأة رجل من جنده فأحبها وطلب من الجند أن يذهب إلى العدو يقاتل لعله يقتل فياخذ امرأته من بعده، وانه ارسل الجندي ارسله، فبعث الله اليه جماعة من الملائكة يختصمون إليه، فقال احد الخصمين: ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجة، ولي نعجة واحدة، فقال اكفليها وزن في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثير من الخلطاء لا يقبل بعضهم على بعض. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخرر كعوانا قالوا فهذا مثل ضربه الله لداود حيث كان عنده من النساء ما يبلغ تسع وتسعين امرأة فحاول أن يأخذ امرأة هذا الجندي ليكمل بها المئة فهذه القصة كذب واضح لأن داود نبي من الأنبياء ولا يمكن أن يتحيل هذه الحيلة لو أنه غير نبي ما فعل هذا وهو عاقل فكيف وهو نبي فمثل هذه القصة التي جاء في بني اسرائيل نقول هذه كذب لأنها لا تليق بالنبي بل لا تليق بأي عاقل فضلا عن أنبي عليه الصلاة والسلام والخلاصة أن ما جاء في كتبهم ينقسم إلى قسمين أول قسمين رئيسيين اولا ما قصه الله علينا في القرآن أو قصه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مقبول صحيح والثاني ما نقلوه هم فهذا لا يخلو من ثلاثة من ثلاثه حالات الحاله الأولى أن يشهد شرعنا بكذبه فيجب علينا أن نكذبه ونرده والثانيه ما شهد شرعنا بصدقه فنصدقه ونقبله لشهد شرعنا به والثالث ما ليس هذا ولا هذا فيجب علينا أن نتوقع لأنهم لا يؤمنون ويحصل في خبرهم الكذب والتغيير والزيادة والنقص والله يا محمد وعلى آله وأصحابه يا جمعين سبق الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه الركن الرابع ورسله الرسل هم البشر المراد بهم هنا البشر الذين ارسلهم الله سبحانه وتعالى الى الخلق وجعلهم واسطه بينه, بينه وبين عباده في تبليغ شرائعه وهم بشر خلقوا بين اب وأم إلا عيسى بن مريم فإن الله خلقه من أم بلا أب أرسلهم الله سبحانه وتعالى رحمة بالعفاء وإقامة للحجه عليهم كما قال الله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى أن قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وهم عدد كثير أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وقد صح في الصحيحين وغيرهما في حديث الشفاعه أن الناس يوم القيامة يأتون إلى نوح فيقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض أما دليل كون النبي صلى الله عليه وسلم آخر الرسل فهو قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ختم بي النبيون فوصل الله عليه وسلم آخر الرسل. علينا أن نؤمن بأن جميع الرسل الذين أرسلهم الله صادقون فيما بلغوا به عن الله وفي رسالتهم علينا أن نؤمن بأسماء من عينت أسماؤهم لنا ومن لم تعين اسماءهم لنا فاننا نؤمن بهم على سبيل الاجماع علينا ايضا ان نؤمن انه ما من امه الا ارسل الله اليها رسولا لتقوم عليهم الحجه كما قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وان من امه الا خلا نذير وعلينا ان نصدق بكل ما اخبرت به الرسل اذا صح عنهم من جهه النقل ونعلم انه حق وعلينا ان نتبع خاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم لانه هو الذي فرض علينا اتباعه قال الله تعالى قل يا ايها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له في السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم لعلكم تهتدون فامر الله تعالى باتباعه وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أما من سواه من الرسل فإننا فإننا نتبعه إذا ورد شرعنا بالأمر باتباعه مثل قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة صلاة أخي داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سلسه وأفضل الصيام صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما فهذا حكاية لتعبد داود وتهجده في الليل وكذلك صيامه من أجل أن نتبعه فيه أما إذا لم يرد شرعنا في الامر باتباعه فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه أو أنه ليس بشرع لنا حتى يرد شرعنا بالأمر باتباعه والصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافه لأن الله تعالى لما ذكر الأنبياء والرسل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداه اقتده فأمر, النبي صلى الله فأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهدى من تبعه وقال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الالباب وهذه في آخر سوره يوسف التي قص الله تعالى علينا قصته مطولة من أجل أن نعتبر بما فيها ولهذا أخذ العلماء رحمهم الله من سوره يوسف فوائد كثيرة في أحكام شرعية في القضاء وغيرها وأخذوا منها العمل في القراء عند الحكم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 وإذا كان من جبر من الخلف فهي التي طلبته وجرت قميصه حتى انقد هذه قرينة ثبت بها الحكم والعلماء اعتمدوا هذه القرينة وإن كان في السنة من ما وإن كان السنة ما يدل على الحكم بالقرائن غير هذه المسألة لكن القول الراجح في هذا الم... في شرع من قبلنا أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه المهم أن الإيمان بالرسل عليه الصلاة والسلام يتضمن أمور اولا الإيمان بان الله تعالى لم يدع أمة إلا أرسل إليه رسولا ثانيا أن أول الرسل نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم ثالثا أن الرسل صادقون فيما اخبروا به عن الله ويجب علينا أن نصدقهم في ذلك إذا صح النقل عنه رابعا أما الأحكام التي يقومون بها والأعمال الصالحة التي يقومون بها فإن ورد شرعنا إثباتها وإقرارها والإحالة عليها عن النبي مثل قيام داود وصيامه وإن لم يجد شرعنا بذلك فالصحيح أن شرعهم شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافهم الخامس أننا نؤمن بأسماء من عينت اسماءهم لنا ومن لم تعين فإننا نؤمن بهم إجمالا ولهم علينا أن نحبهم وأن نعظمهم بما يستحقون وأن نشهد لأنهم في الطبقة العليا من طبقات اهل الخير والصلاح كما قال تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ولك رفيقا واللهم وفق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد سبق لنا الكلام فيما تيسر على قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله أربعة اركان أما الركن الخامس فهو الإيمان باليوم الآخر تأخر شويه لقى اللي ورقه. فهو اليوم الآخر واليوم الآخر هو يوم القيامة وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده سمي يوم, يوم القيامة في اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده فالإنسان له مراحل اربع مرحلة في بطل أمه ومرحلة في الدنيا ومرحلة في البرزخ ومرحلة يوم القيامة وهي آخر المراحل ولهذا سمي اليوم الآخر يسكن فيه الناس إما في الجنة نسال الله يجعلني وإياكم منهم وإما في النار عياذ بالله فهذا هو المصير الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب العقيدة الواسطيه وهي كتاب مختصر في عقيدة علم السنة وجماعة من أحسن ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جمعه ووضوحه وعدم الاستطرادات الكثيرة يقول رحمه الله يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر فمن ذلك فتنة القبر إذا دفن الميت اتاه ملكان يجلسانه ويسألانه عن ثلاثة ويسألانه ثلاثة أسئلة يقولان من ربك ما دينك من نبيك فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت أسأل الله ان جالي واياكم منه فيقول المؤمن ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنه ويفتح له في قبره مد البصر ويأتيه من الجنة من روحها ويشاهد فيها ما يشاهد من النعيم وأما المنافق والعياذ بالله أو الكافر فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت لأن الإيمان لم يصل إلى قلبه حسب الله العاقل وإنما هو في فقط فهو يسمع ولا يفهم المعنى ولا ولا يُكتفَ عليه في قبره هذه فتنة هذه فتنة عظيمة جدا ولهذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعيد بالله منها في كل صلاة أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن ذلك أيضا أن تؤمن بنعيم القبر وعذاب القبر نعيم القبر لمن يستحق النعيم من المؤمنين وعذاب القبر لمن يستحق العذاب وقد جاء ذلك في القرآن والسنة وأجمع عليه أهل السنة والجماعة ففي كتاب الله يقول الله تبارك وتعالى كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ادخلوا الجنة عند الوفاة بما كنتم تعملون ويقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الواقعة فاما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم يقول هذا في ذكر المحتضر عند احتضاره إذا جاءه الموت إذا كان من المقربين فله روح وريحان وجنة نعيم في نفس اليوم أما عذاب القبر فاستمع إلى قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت يعني سكرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم مادين أيديهم لهذا المحترق من الكفار اخرجوا انفسكم وكأنهم شحيحون بأنفسهم لأنها تبشر وعياذ بالله بالعذاب فتهرب في البدن تتفرق ويشح بها الإنسان يقول اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون لما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون اليوم متى عند موتهم يوم موتهم يجزون عذاب الهدى بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون وقال الله تعالى في ال فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب فقال النار يعرضون عليها غجوه وعشية هذا قبل قيام الساعة ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب ولكن يجب أن نعلم أن هذا النعيم والعذاب أمر غيبي لا نطلع عليه لأننا لو اطلعنا عليه ما دفلنا أمواتنا لأن الإنسان لا يمكن أن نقدم ميته لعذاب يسمعه يفسر لأن الكافر والمنافق إذا عجز عن الإجابة يضرب بمرزبة قطعه من الحديد مثل المطرقة من الحديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان كل شيء يسمعها إلا الإنسان قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو سمع هل انساء صعد. وقال عليه الصلاة والسلام لولا أن تدافنوا لسالت الله أن يراكم عذاب القبر ولكن من نعمة الله أننا لا نعلم به حسا نؤمن به غيبا ولنا ندركه حسا كذلك أيضا لو كان عذاب القبر شهادة وحسا لكان فيه فضيحه إذا مرات بقبر إنسان سمعت يعذب يصيح في فضيحة له ثالثا لو أنه شهادة يحس لكان هذا قلقا على أهل وذوي لا نمن فيهم وهم يسمعون صاحبهم يصيح ليل ونهار من العلاء لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله جعله غيبا لا يعلم عنه فلا يأتي شخص ويقول إننا لو حفرنا القبر من بعد يوم أو يومين لم نجد اثرا للعذاب نقول هذا لانه أمر غيبي على أن الله تعالى قد يطلع على هذا الغيب من شاء من عباده ربما يطلع يطلع عليه فقد ثبت في الصحيحين من حديثنا عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين في المدينة فقال انهما لا يعدبان، وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا تنزه من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميم فاطلع الله نبيه على هذين القبرين انهما يعذبان فالحاصل انه يجب علينا ان نؤمن بفتنة القبر وهي سؤال الملكين عن الميت عن ربه ودينه ونبيه وأن نؤمن بنعيم القبر أو عذاب القبر والله وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد كان آخر كلامنا على قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن. الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وذكرنا أن شيخ, أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر جميع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت وتكلمنا على فتنة القبر وعلى عذاب القبر ونعيم القبر وأن العذاب أو النعيم ثابت بظاهر القرآن وصريح السنة الذي لا شك فيه ومما يدخل في الإمام باليوم الآخر ان يؤمن الإنسان بما يكون في نفس اليوم اليوم الآخر وذلك بأنه إذا نفخ بالصور النفخة التالية قام الناس من قبورهم لله رب العالمين شفاةً ليس عليهم نعال وعراتا ليس عليهم ثياب وغرلا ليسوا مختونين وبهما ليس معهم مال كل الناس حتى الأنبياء والرسل يبعثون هكذا كما قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيد فكما أن الإنسان يخرج من بطن أمه هكذا عاليا غير منتائل غير مختون ليس معه مال فكذلك يخرج من بطن الأرض يوم القيامة على هذه الصفة يقومون لرب العالمين الرجال والنساء والصغار والكبار والكفار والمؤمنين كلهم على هذا الوسط حفاة عراتا غرلا قهما ولا ينظر بعضهم إلى بعض لأنه قد تهاهم من الأمر ما يشغلهم عن نظر بعضهم إلى بعض. الأمر أعظم من أن ينظر بعض بعض الناس إلى بعض. ربما تكون المرأة إلى جنب الرجل لا ينظر إليها ولا تنظر إليه. كما قال الله تعالى فإذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من أخيه وأمّه وابيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يعين. ومن الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بان الله سبحانه وتعالى يبسط هذه الأرض ويمدها كما يمد الأديم أي الجلد لأن أرضنا اليوم كرة مستديرة منبعجه بعض الشيء من الجنوب والشمال لكنها مستديرة كما يفيده قوله تعالى إذا السماء انشقت وآذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت إذا الأرض مدت معناه أنها لا تمد إلا إذا انشقت السماء وذلك يوم القيامة تبسط كما يبسط الجلد المدبور ليس فيها أودية ولا أشجار ولا بناء ولا جبال يذرها الرب عز وجل قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمت يحشر الناس عليها على الوصف الذي ذكرنا آنفا وتطوى السماوات يطويها الرب عز وجل بيمينه وتدنى الشمس من الخلق حتى تكون فوق رؤوسهم بقدر ميل ميل إما مسافة وإما ميل المكحلة وأيا كان فهي قريبة من الرؤوس ولكننا نؤمن بأن من الناس من يسلم من حرها وهم الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم السبعة الذين ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام في نسق واحد فقال عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشا في طاعه الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل أن في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله وما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا الإمام العادل هو الذي عدل في رعيته ولا عدل أقوى ولا اوجب من أن يحكم فيهم شريعة الله هذا رأس العدل لأن الله يقول إن الله يأمر بالعادل والإحسان فمن حكم بشعبه فمن حكم بشعب، بغير شريعه الله فانه ما عدل بل هو كافر والعياذ بالله لان الله قال من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاذا وضع هذا الحاكم لشعبه قوانين تخالف الشريعه وهو يعلم انه خالق الشريعه ولكنه عدل عنها وقال انا لا اعدل عن القانون فإنه كابر ولو صلى ولو تصدق ولو صار ولو حج ولو ذكر الله ولو شهد للرسول بالرسالة فإنه كابر مخلد في نار جهنم يوم القيامة ولا يجوز أن يتولى على شعب مسلم إذا قدر الشعب على إزاحته عن الحكم فأهم العدل في, في الامام أي يحكم في الناس بشريعة الله ومن العدل أن يسوي بين الفقير والغني وبين العدو والولي وبين القريب والبعيد حتى العدو يسوي بينه وبين الولي في مسألة الحكم حتى أن العلم رحمه الله قالوا لو دخل على القاضي رجل أحدهما كافر والثاني مسلم حرم عليه أن يميز المسلم بشيء يدخلون جميع يجلسون أمام القاضي جميع يتحدث القاضي إليهما جميعا لا يتحدث لواحد دون الآخر لا يبش في وجه المسلم ويكشر في وجه الكافر لا الآن هم في مقام الحكم يجب أن يسوى بينه مع أن الكافر لا شك انه ليس في المسلم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لك كيف تحكمون لكن في باب الحكم الناس سواء ومن العدل أن يقيم الحدود التي فرضها الله عز وجل على كل أحد حتى على أولاده وذريته فان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعدل الأئمة لما شفع إليه في امرأه من بني مخزوم امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فشفع اليه اسامه فيها فقال له اتشفع في حد من حدود الله انكر عليه ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد كاننا من كان فانما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد ويم الله يعني احلف بالله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها صلى الله عليك يا رسول الله فاطمه بنت محمد اشرف النساء سيدة نساء أهل الجنة بنت أفضل البشر لو سرقت لقطع يدها وهو أبوها وتأمق لقطعت يدها ولم يقل لأمرت بقطع يدها فظاهره هو الذي يباشر قطعها قطع يد بنت لو سرقت هذا العدل وبهذا قامت السماوات والأرض بهذا قامت السماوات والأرض ومن العدل حذر الامام ان يولي المناصب من هو اهل لها في دينه وفي قوته امين قوس اهل للأمر الذي ولي عليه واركان الولايه بل للولايه ركنان القوه والأمانة قال الله تعالى إن خير من استأجرت من القوي الأمين وقال عكريت من الجن لسليمان أنا آتيك به يعني بعرش بلقيس قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين كمن العدل أن لا يولي أحدا منصبا إلا وهو أهل له في قوته وفي أمانته فإن فعل فليس بعادل إن فعل أعني إن ول من ليس أهلا ويوجد من هو خير منه فليس بعادل والمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإمام العادل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وجعله أول هؤلاء السبعة أول هؤلاء السبع، لأن العدل في الرعية صعب جدا صعب فإذا وفق المرء الذي يوليه الله على عباده للعدل نال في هذا خيرا كثيرا وانتفعت الأمة في عصله ومن بعده ايضا لأنه يكون قدوة صالحة فهذا ممن يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله ويأتي إن شاء الله فقية الكلام على السبب يقرق بين قول الإنسان اللهم أرحني بالصلاة واللهم أرحني من الصلاة أرحني بالصلاة هذا خير يعني اجعل الصلاة راحة لقلبي. أرحني من الصلاة يعني تبتلي منها عودي بالله فهذا الرجل قلبه معلق بالمساجد دائما وهو مشغول في أماكن الصلاة وفي الصلاة إذا انتهى من صلاة لانتظر أخرى وهكذا الثالث الرابع رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه تحابا في الله يعني أحب بعضهما بعضا لا لشيء سوى الله عز وجل يعني ليس بينهما قرابة ليس بينهما صلة مالية ليس بينهما صداقة طبيعية إنما أحبه في الله عز وجل لأنه رآه عابدا لله مستقيما على شرعه فأحبه وإذا كان قريبا أو صديقا واشبه ذلك فلا مانع أن يحبه من وجهين من جهة القرابة والصداقه ومن جهة الإيمانية فهلان في الله وصارا كالاخوين لما بينهما من الرابطة الشرية الدينية وهي عبادة الله سبحانه وتعالى اجتمع عليه في الدنيا وتفرق عليه لم يفرق بينهما إلا الموت يحبه إلى ان مات هذان يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ويكونان يوم القيامه على محبتهما وعلى كلتهما كما قال الله تعالى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين تبقى الصداقه بينهما في الدنيا والاخره فانفرط ورجل دعتهم راه ذات منصب وجمال فقال اني اخ رجل قادر على الجماع دعته رأة ليجامعها بالزنا والعياذ بالله ذات منصب وجمال منصب يعني معناه انها من حمائر معروفه مهم من سقط النساء بل من الحمائل المعروفه جميله دعت الى نفسه في مكان خائب لا يطلع عليهما احد وهو فيه شهوة يحب النساء لكن قال إني أخاف الله لم يمنعه من فعل هذا إلا خوف الله عز وجل فانظر إلى هذا الرجل المقتضي موجود قاد على الجماع المرأة جميلة المرأة ذات منصب المكان خالي لكن منعه مانع أقوى من هذا المقتضي وهو خوف الله قال إني أخاف الله ما قال ما أشتهي النساء ما قال والله من انت منتي جميلة ما قال انت من أسافر النساء ولا تنازل أني, اني أجمعت ما قال من حولنا أحد قال إني أخاف الله لم يمنعه إلا خوف الله هذا ممن يظلغ الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وانظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام يوسف ابن يعقوب ابن إبراهيم <تصفيق> عمه إسماعيل يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عمه أبيه إسماعيل أبو العرب عشقته امراه العزيز امراه ملك مصر. وكانت امراه ملك على حال من الجمال والدلال غلقت الابواب بينه وبينه وبين الناس بينهما وبين الناس وقالت هيت لك يعني تدعوه الى نفسه فكان رجلا شابا وبمقتضى الطبيعه البشريه هم بها وهمت به ولكن راى برهان ربه وقع في قلبه خوف الله فامتنع فحدثته بالسجن فقال رب السجن احب الي مما يجعلني اليه والا تصرف عني كيدهن أصب اليهن واكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم ثم بدا له من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى فيه وسجن سجن في ذات الله وامتنع عن الزنا مع قوه أسبابه لكنه راب عن ربه فخاف الله رجل دعته امراه ذات دعت منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقه فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وهذا فيه كمال الاخلاص مخلص الله لا. لا يريد من الناس أن يبطلعوا على عمل من أماله يريد أن يكون العمل بينه وبين ربه فقط ولا يريد أيضا أن يظهر للناس بمظهر المنة على أحد لأن الذي يعطي أمام الناس يعني يقول للناس تشوفوا أنا لي منح على فلان الذي أعطيته فهو يخفي الصدقة حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه الشمال ما هي اليد الشمال ما تنفق يمينه اليد اليمني يعني من شدة اخطائه لو امكن ان لا تعلم يده الشمال ما انفقت يده اليمين لفعل فهذا مخلص عاية الاخلاص بعيد المن بالصدقة يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ولكن لاحظوا أن إخفاء الصدقة أفضل بلا شك إلا أنه ربما يعرض لهذا الأفضل ما يجعله مفهولا مثل أن يكون في إظهار الصدقة تشتيع للناس على الصدقة فإن هذا قد يكون إظهار الصدقة أفضل ولهذا امتدح الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون سرا وعلانيه حسب ما تقتضيه المصلحه فالحال لا تخلو من ثلاثة ثلاث مراسم اما ان يكون السر انفع او الاظهار انفع فان تساوى الأمران فالسر انفع اما الثالث الراء السابع فرجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه ذكر الله بلسانه وبقلبه ليس عنده أحد يرأيه بهذا الذكر خاليا من الدنيا كلها قلبه معلق بالله عز وجل فلما ذكر الله بلسانه وبقلبه وتذكر عظمة الرب عز وجل اشتاق إلى الله ففاضت عيناه هذا أيضا من من يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله هذه الأعمال السبعة قد يوفق الإنسان فيحصل على واحد منها أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة يمكن يمكن لأن بعضها لا ينقض بعضاً قد يكون الانسان يوفق فيأخذ من كل واحد من هذا بنصيب كما حدث النبي عليه الصلاة والسلام أن الجنة لها أبواب من كان من باب الصلاة دعى من باب الصلاة ومن كان من باب الصدقة دعى من باب الصدقة ومن كان من باب من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد من كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة من كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة من كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد من كان من أهل الصيام دعى من باب الرجاء أربعة فقال أبو بكر يا رسول الله ما على من دعية من واحد من هذه الأبواب من ضرورة يعني اللي يدعى من باب واحد ما عليه غراء سهل فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها قال نعم وارجو أن تكون منه يا انفضل يعني يدعى من كل الأبواب لأنه صاحب صلاة وصاحب صدقة وصاحب جهاد وصاحب سياء كل مساء الخير قد اخذ منها بنصي رضي الله عنه وأرضاه وألحق له وإياكم به في جنات النعيم والله الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فانه سبق لنا الكلام على ما تيسر مما يكون في يوم القيامه ومن ان الشمس تدنو من الخلائق حتى تكون على رؤوسهم بقدر ميل وانه يستثنى من ذلك من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل أضل الا ظله وشرحنا هذا ولكن ها هنا مساله احب ان انبه عليها وهي ان بعض الطلبه يظنون ان المراد بالظل في ظله يوم لا ظل أضل الا ظله انه ظل الرب عز وجل وهذا ظن خاطئ جدا لا يظنه إلا رجل جاهل، وذلك لأن من المعلوم أن الناس في الأرض وأن الظل هذا يكون من الشمس عن الشمس فلو قدر أن المراد به ظل الرب جل وعلا لازم من هذا أن تكون الشمس فوق الله ليكون حائلا بينها وبين الناس وهذا شيء مستحيل لا يمكن لأن الله سبحانه وتعالى قد ثبت له العلو المطلق من جميع جهات ولكن المراد ظل يخلقه الله في ذلك اليوم يضلل من يستحقون أن يظلهم الله في ظله وإنما أضافه الله إلى نفسه لأنه في ذلك اليوم لا يستطيع أحد أن يضلل بفعل مخلوق لا هناك بناء ولا شيء نور على الرؤوس إنما يكون الظل من ما خلقه الله لعبادك ذلك اليوم فلهذا أضافه الله إلى نفسه لاختصاصه به ومما يكون في ذلك اليوم نشر الدووي يعني صحائف الأعمال التي كتبت على المرء في حياته وذلك أن الله سبحانه وتعالى وكل بكل انسان ملكين أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال كما قال الله تبارك وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال طعيب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذان الملكان الكريمان يكتبان كل ما يعمل في المرض من قول أو فعل أما ما يحدث به نفسه فإنه لا يكتب عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم لكن القول والفعل يكتب يكتب على الانسان كاتب الحسنات على اليمين وكاتب السيئات على الشمال فيكتبان كلما امر بكتابته فإذا كان يوم قيامة أنزم كل إنسان هذا الكتاب في عنقه كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ويخرج له هذا الكتاب فيقال اقرأ كتابه كفى بنفسك اللوما عليك حسيبا فيقرأه ويتبين كل ما عنه هذا الكتاب المنشوء من الناس من يأخذه بيمينه ومن الناس من يأخذه بشماله من وراء ظهره أما من يأخذه بيمينه فأسأل الله يجعلني وعيكم منهم فإنه يقول للناس هاوا مقرؤوا كتابها يريهم الله يريهم إياه فرحا وسرورا دماء انعم الله به عليه وأما من موت كتابه وبالشماله فيقول حزنا وغما وهما يا ليتني لم أوت ومن ومما يجب الإيمان به ذلك اليوم أن تؤمن بالحساب بأن الله تعالى يحاسب الخلائق كما قال تعالى وان كان مثقال حبه من خرجل اتينا بها وكفى حاسبين وقال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا فيحاسب الله الخلائق ولكن حساب المؤمن حساب يسير ليس فيه مناقشه يخل الله تعالى بعبده المؤمن ويضع عليه ستره ويقرره بذنوب يقول أتذكر كذا أتذكر كذا حتى يقول نعم يقر بذلك كله فيقول الله عز وجل له إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وما أكثر الذنوب التي سترها الله علينا فإذا كان الإنسان مؤمنا قال الله وسترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم اما الكافر والعياذ بالله فانه يفضح ويخزى وينادى على رؤوس الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنه الله على الظاهر ومما يجب الايمان به ايضا مما يكون في يوم القيامه الحوض الحوض المورود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو حوض يصب عليه نزبان من الكوثر وهو النهر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فيصب منه نزبان على الحوض الذي يكون في عرصات القيامة وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك وأن آنيته كنجوم السماء وأن طوله شهر وعرضه شهر وأن من شرب منه مرة واحدة فإنه لا يضمع بعدها أبدا هذا الحوض يارده المؤمنون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يردني وإياكم بإياه المؤمنون يشربون منه وأما من لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يطرق عنه ولا يشرب منه أسأل الله العالمين وهذا الحوض الذي جعله الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم حياض الأنبياء ولكل نبي حوض يرده المؤمنون من أمته لكنها لا تنسى إلى حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمة يمثلون ثلثي أهل الجنة، ثلثي أهل الجنة، فلا أن يكون فلا جرم أن يكون حوض النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم الحيات وأكبرها وأوسعها وأعظمها وأشملها، ومن ما يجب الإيمان فيه أيضا في ذلك اليوم. الايمان بالصراط الصراط جسر منصوب على جهنم يمر الناس عليه على قدر أعماله وهو ادق من الشعر واحد من السيف يمر الناس عليه على قدر أعماله من كان مسارعا في الخيرات بالدنيا كان سريعا في المشي على هذا الصراط ومن كان متباطئا كان متباطئا ومن كان خلط عمل صالح وآخر سيئا ولم يعفو الله عنه فإنه ربما يكردس في النار ولا يقبله يختلف الناس في المشي عليه فمنهم من يمر كلمس البسط ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد. ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف ومنهم من يلقى في جهنم وهذا الصراط لا يمر عليه إلا المؤمنون فقط أما الكافرون فإنهم لا يمرون عليه وذلك لأنه لأنهم يساقون في عرصات قيامه إلى النار رأسا نسأل الله عنها الصراط لا يمر عليه للمؤمن المؤمن لكن العاصي قد ينزل يُكردَس النار ويعدب بقديسٍ مُذِه، ويأتي إن شاء الله بقيه الكلام عليها. رحيم الحمد لله رب العالمين، ووصلي وسلّم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم الكلام على شيء مما يت... ما يكون في, ال... في اليوم الآخر، الذي الإيمان به. أحد أركان الإيمان الستة وذكرنا آخر ما ذكرنا الإيمان بالصراط الذي يوضع على متن جهنم يمر الناس, يمر الناس عليه على قدر أعمالهم منهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرد، ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم فإذا عبروا على ذلك وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض وهذا القصاص غير القصاص الذي يكون في عراسات القيامه هذا القصاص والله أعلم يراد به أن تتخلى القلوب من الأضغان والأحقاد والغل حتى يدخل الجنة وهم على أكمل حال وذلك أن الإنسان وإن اقتص له ممن اعتدى عليه فلا بد أن يبقى في قلبه شيء من الغل والحقد على الذي اعتدى عليه ولكنهم أهل الجنة لا يدخلون الجنة حتى يقتص لهم اقتصاصا كاملا فيدخلونها على أحسن وجه فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة ولكن لا يفتح باب الجنة لأحد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا يشفع عليه الصلاة والسلام يشفع لاهل الجنة أن يدخلوا الجنة هو بنفسه كما أنه شفع للخلائق أن يقضى بينهم ويستريح من الهول والكرب والغم الذي أصابهم في عرصات القيامة يشفع هو نفسه صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة ان يدخلوا الجنة وهاتان الشفاعتان خاصتان برسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة في أهل الموقف حتى يقضى بينهم والشفاعه في أهل الجنة حتى يدخل الجنة فيكون له صلى الله عليه وسلم شفاعتان إحداهما في نجاة الناس من الكروب والغموم والثانية في حصول مطلوبهم وهو فتح باب الجنة فيفتح وأول من يدخل الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كل الناس وأول من يدخلها من الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم أما اهل النار والعياذ بالله فيساقون إلى النار زمرا يدخلونها أمة بعد أمة كلما دخلت أمة لعنت أختها والعياذ بالله كلما دخلت أمة لعنت أختها الثانية تلعن الأولى وهكذا ويتبرأوا بعضهم من بعض نسأل الله العافية فإذا أتوا إلى النار وجدوا أبوابها مفتوحة حتى يبغتون بعذابها ونعياذ بالله فيدخلونها ويخلجون فيها أبد الآبدين إلى أبد لا منتهره كما قال الله عز وجل في كتابه ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليهديهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير وقال سبحانه وتعالى ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنهم كبيرون وقال سبحانه وتعالى ومجعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا فهذه ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل كلها فيها التصريف بان أهل, أهل النار خالدون فيها أبدا ولا قول لأحد بعد كلام الله عز وجل كما أنها جنة خالدون فيها أبدا فإن قال قائل إن الله تعالى قال في سورة هود فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها أب ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود ففي أهل الجنة قال عطاء غير مجدود يعني غير مقطوع بل دائم وفي أهل النار قال إن ربك فعال لما يريد فهل هذا يعني أن أهل النار ينقطع عنهم العذاب يقول لا ولكن لما كان أهل الجنة يتقلبون بنعمة الله بين الله سبحانه وتعالى أن عطاءهم لا ينقطع أما أهل النار فلما كانوا يتقلبون بعدل الله قال إن ربك فعال لما يريد فلا معقب لحكمه وقد أراد أن يكون أهل النار من أهل النار فهو يفعل ما يريد هذا هو الفرق بين أهل النار وأهل الجنة أهل الجنة عطاء غير مزدوء أما أهل النار فإنهم يتقلبون بعدل الله والله سبحانه وتعالى فعال لما يريد هذا الكلام فيما تيسر مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر ويأتي إن شاء الله الإيمان بالقدر خيره وشره الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد انتهى من الكلام على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشرافه. انتهى من كلام إلى الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. القدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى لما يكون إلى يوم القيامة. وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق القلم، فقال له اكتب قال ربي وماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامه فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه وقد ذكر الله هذا في كتابه إجمالا فقال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال تعالى ما أصاب من نصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلقها أي من قبل أن نخلق الأرض ومن قبل أن نخلق عنفسكم من قبل أن نخلق المصيبة فإن الله كتب هذا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال أهل العلم ولا بد للإيمان القدر من أن تؤمن في كل مراتبه الأربع المرتبة الأولى أن تؤمن بأن الله تعالى عليم بكل شيء وهذا كثير في الكتاب العظيم يذكر الله عز وجل عموم علمه بكل شيء كما قال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه، ولقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مفيد والمرتبى الثاني أن تؤمن بأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة كتبه قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كل شيء كائن فإنه مكتوب قد انتهي منه جفت الأقلام وطويت الصحف كما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك إذا أصابك شيء لا تقوى الله لو أني تعرف ما أصابك لأن هذا شيء منتهي مكتوب لا بد أن يقع كما كتب الله سبحانه وتعالى لا مفر لك منه مهما عملت فالأمر سيكون على ما وقع لا يتغير أبدا لأن هذا أمر قد كتب فإن قال قائل ألم يكن قد جاء في الحديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه فيتوب لا جاء هذا ولكن الإنسان الذي قد نسأ له في أثره وبسط له في رزقه من أجل الصلة قد كتب ذلك له كتب أنه سيصل رحمه وأنه سيسط له في الرزق وأنه سيسأ له في لا بد أن يكون الأمر هكذا ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يسط له في رزقه وينسأله في أثره من أجل أن نبادر ونسارع إلى صله الرحمة وإلا فهو مكتوب مكتوب أن هذا الرجل س... سوف يصل رحمة وسيحصل له هذا الثواب وأنه لن يصل رحمة وسيحرم من هذا الثواب أمر منتهي لكن أخبرنا الرسول عليه الصلاه والسلام بهذا من أجل أن نحرص على صله الرحمة واعلم أن الكتاب فلق المحفوظ لها يعقوبها كتابات أخرى منها أن الجنين في بطن أمه إذا تم له أربعة أشهر أرسل الله إليه ملكا موكلا بالأرحام فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات رزقه وأجل وعمله وشقي أو سعيد فيكتب ذلك وهذه كتابة خير كتابة التي في المحفوظ هذه كتابة في مقتبل عمر الإنسان ولهذا يسميها العلماء الكتابة العمرية يعني نسبة للعمر إذا تم له أربعة أشهر يعني مائة وعشرون يوم ولهذا تجد الجنين الحمل في البطن إذا تم له أربعة أشهر بدأ يتحرك لأنه دخلت فيه الروح وقبل ذلك هو قطعه من اللحم. كذلك في كتابة أخرى تكون في كل, ش... في كل سنة في ليلة القدر فإن ليلة القدر يكتب الله فيها ما يكون في تلك السنة كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم يعني يفرق يبين ويفصل ولهذا سميت ليلة القدر المرتبة الثالثة للإيمان بالقدر أن تؤمن بأن كل شيء فهو بمشيئة الله كل شيء يقع فإنه بمشيئة الله لا يخرج عن مشيئته شيء ولا فرق بين أن يكون هذا الواقع مما يختص الله به إنزال المطر واحياء الموتى وما اشبه ذلك أو مما يعمله الخلق كالصلاه والصيام وما اشبهها فكل هذا في مشيئه الله قال الله تعالى لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله اقتتلوا ولكن الله يفعله ما يريد فبين سبحانه وتعالى أنه لا مشيئه لنا إلا بمشيئه الله وأن أفعالنا واقعة بمشيئه الله ولو شاء الله اقتتلوا كل شيء فإنه واقع بمشيئه الله لا يكون في ملكه ما لا يشاؤه أبدا ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة العظيمة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أما المثرة الرابعة فهي الإيمان بأن كل شيء مخلوق لله كل شيء مخلوق لله لقول الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء وكيل وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقدير. فكل شيء واقع فإنه مخلوق لله عز وجل الإنسان مخلوق لله عمل الإنسان مخلوق لله قال الله تعالى عن إبراهيم وهو يخاطب قومه والله خلقكم وما تعملون ففعل, ففعل العبد مخلوق لله لكن المباشر للفعل هو, هو العبد وليس الله لكن الله هو الذي خلق هذا الفعل ففعله العبد فهو منسوب لله خلقا ومنسوب إلى العبد كسبا وفعلا فالفاعل هو العبد والكاسب هو العبد والخالق هو الله كل شيء فإنه من مما يحدث فإنه مخلوق لله عز وجل لكن ما كان من صفات الله فليس بمخلوق فالقرآن مثلا أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم لكنه ليس بمخلوق لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته وصفات الله تعالى ليست بمخلوقه هذه أمور أربع بل هذه مراتب أربع للإيمان بقدر الأولى الإيمان بعلم الله المحيط الشامل لكل شيء الثاني الإيمان بكتابة الله أن الله كتب في لهم محفوظ كل شيء وهناك كتابات أخر بينت منها شيئا الثالث أن كل شيء واقع من الله عز وجل الرابع أن كل شيء واقع فهو مخلوق لله تبارك وتعالى بد أن تؤمن بهذه الأمور الأربعة وإن لم تؤمن بها كلها فإنك لم تؤمن بالقدر فائدة الإيمان بالقدر عظيمة جدا لأن الإنسان يستريح إذا علم أن كل شيء لا بد أن يقع كما أراد الله استراح فإذا أصيب بضراء صبر وقال هذا من عند الله وإن أصيب بسراء شكر وقال هذا من عند الله وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن اصابته سراء صبر إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن اصابته ضراء صبر فكان خيرا له لأن المؤمن يؤمن أن كل شيء في الله فيكون دائما في سرور دائما في الشراح لأنه يعلم أن ما أصابه فإنه من الله إن كان ضراء صبر وانتظر فرج من الله ولجأ إلى الله تعالى في كشف هذه الضراء وإن كان سراء شكر وحمل الله وعلم أن ذلك لم يكن بحوله وقوته ولكنه بفضل الله ورحمته والله مرفو والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإننا في آخر ركن من أركان الإيمان التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الإيمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وذكرنا أن الإيمان بالقدر لا بد فيه من الإيمان بمراتب اربع الإيمان بعلم الله والإيمان بكتابه الله والإيمان بمشيئة الله والإيمان بخلق الله وقوله عليه الصلاه والسلام خيره وشره الخير ما ينتفع به الإنسان ويلائمه من علم نافع ومال واسع طيب وصحة وأهل وبنين وما أشبه ذلك والشر ضد ذلك من الجهل والفقر والمرض وفقدان الأهل والأولاد وما أشبه هذا فكل هذا من الله عز وجل كل هذا من الله سبحانه وتعالى لا الخير ولا الشر فإن الله سبحانه وتعالى يقدر الخير لحكمة ويقدر الشر لحكمة كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنه وَإِلَيْنَا ترجعون فإذا علم الله أن من الخير والحكمة أن يقدر الشر قدره لما يترتب عليه من المصالح العظيمة كقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت عيد الناس ليريقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإذا قال قائل كيف تجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام تؤمن بالقدر خيره وشره وقوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك فنفى أن يكون الشر إليه فالجواب على هذا أن نقول إن الشر المح لا يكون بفعل الله أبدا الشر المح الذي لا ليس فيه خير لا حالا ولا مآلا هذا لا يمكن أن يوجد فيه فعل الله أبدا هذا من وجه لأنه حتى الشر الذي قدره الله شرا لا بد أن يكون له عاقبة حميده هو شرا على قوم وخيرا على آخرين أرأيت لو أنزل الله مطر مطرا كثيرا فأغرق الزرع إنسان لكنه نفع الأرض وانتفع به أمة كان هذا خيرا بالنسبة لمن انتفع به شرا بالنسبة لمن تضرر به فهو خير من وجه وشر من وجه كان حتى الشر الذي يقدره الله على الإنسان هو خير الحقيقه لأنه إذا صبر واحتسب الأجر من الله نال بذلك اجرا أكثر بأضعاف مضاعفة مما ناله من الشر ولهذا ذكر عن بعض العابدات أنه أصيبت في أصبعها أو يدها فانجرحت فصبرت شكرت الله على هذا وقالت إن حلاوة أجرها أنست مرارة صبرها ثم نقول إن الشر في الحقيقة ليس في فعل الله نفسه بل في مفعولاته المفعولات هي التي فيها خير وشر أما الفعل نفسه فهو خير ولهذا قال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق أي من شر الذي خلقه الله فالشر إنما يكون في المفعولات لا في الفعل نفسه أما فعل الله فهو خير ويدلك لهذا أنك لو كان عندك مريض وقيل له إن من شفائه أن تكويه بالنار فكويته بالنار فالنار مؤلمة لا شك لكن فعلك هذا ليس بشر خير للمريض لأنك إنما تنتظر عاقبة حميدة بهذا الكيب كذلك فعل الله لأشعى المكروهة والأشعى التي فيها شر هي بالنسبة لفعله وإيجاده خير لأنه يترتب عليها خير كثير فإن قال قائل كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فالجواب أن نقول ما أصابك من حسنة فمن الله يعني من فضله هو الذي من عليك بها اولا واخرا وما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني أنت سببها أنت السبب وإلا فالذي قدره هو الله لكن أنت السبب كما في قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وخلاصة الكلام أن كل شيء واقع فإنه بقدر الله سواء كان خيرا أم شرا فأما الخير فأمره واضح وجهه واضح أنه من الله وأما الشر فإننا نقول إن الشر ليس في فعل الله ولكن في مفعولاته ونقول أيضا هذه المفعولات التي في الشر قد تكون خيرا من وجه آخر إما للشخص المصاب بها نفسه وإما لغيره فمثلا إذا نزل المطر وأتلف زرع الإنسان ولكنه نفع الأمة فهنا صار شرا على شخص ولكنه خير كثير بالنسبة للآخر أو نقول أيضا هو خير شر لك من وجه وخير لك من وجه آخر لأن هذا الشر الذي اصابك لك فيه أجر كثير وربما يكون سببا لاستقامتك ولمعرفتك قدر نعمة الله عليك فتكون عاقبة حميدة واللهم احفظ نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث عمر قال فاصبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فاصبرني عن الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تجد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء في البنيان ثم انطلق فلبثت, فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم تقدم الكلام على هذا الحديث حتى وصلنا إلى قوله أي قول عمر رضي الله عنه فيما نقله عن شبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه الإحسان ضد الإساءة والمراد بالإحسان هنا إحسان العمل فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه يعني مثلا تصلي وكأنك ترى الله عز وجل تزقي وكأنك تراه تصوم وكأنك تراه تحج وكأنك تراه تتوضأ وكأنك تراه وهكذا بقية الأعمال وهذا أعني كون الإنسان يعبد الله كانه يراه يحمله على الاخلاص على الاخلاص لله عز وجل وعلى اتقان العمل في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لان كل من عبد الله على هذا الوصف فلا بد ان يقع في قلبه من محبه الله وتعظيمه ما يحمله على اتقان العمل واحكام العمل فان لم تكن تراه فإنه يراك يعني فإن لم تعبد الله على هذا الوصف كأنك تراه فاعبده على سبيل المراقبة والخوف فإنه يراك ومعلوم أن عبادة الله على وجه الطلب أكمل من عبادته على وجه الهرب فهنا هنا مرتبة والمرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه وهذه مرتبة الطلب والثانية أن تعبد الله كأن كأنك تعلم بأنه يراك وهذه مرتبة الهرب وكتابهما مرتبتان عظيمتان لكن الأولى أكمل وأفضل ثم قال جبريل أخبرني عن الساعة يعني عن قيام الساعة التي يبعث فيها الناس ويجازون فيها على أمالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل المسؤول عنها يعني نفسه عليه الصلاة والسلام بأعلم من السائل يعني جبريل يعني أنك إذا كنت يا جبريل تجهلها فأنت ذلك أجهلها